وَقَائِلِينَ إِنَّا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا نَوَّذُوا وَعَدُوا لَهُمَا مَا وَعَدْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مفعولاً.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 وَمَن يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَفَكَّرُوا مَا لَهُ تَذْكِيرًا أَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولاً وجعلنا الليل والنهار آيتين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 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزموا أزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسكوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدنيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.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 ان الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَلِمَ تُرْضَى عَنْهُمْ بِطَائِرَةِ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا إن ربك هو سطر الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا واذا تظننون الا لانكم خشيه ان لا كن نحن نرزقهم وهياكم ان قتلهم كان حقا انتظروا ولا تظلموا الزنا انه كان فاحشه وسائا سبيلا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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وطرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستنعون به إذ يستنعون إليك نجوى وَإِذْ هَمَّنَا نُوَارِذُ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَلَّوا لَكُمُ الْأَمْثَالُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 يوم يدعوكم فتستجيرون بحمده وتذنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.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 قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَذَعُونَ يَبْتَهُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْز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 وَ لَ فَمَْتَ بعَك منِكُمْ فَإِ جَ النَّم دَزَاهُكُمْ دَز أَمَّهُفُرا وَاستَفْززْ مَن استَطَعْتَ منِنْكُمْ بِصَووتِك وَدْلِ بَ عَلَم بِخَيلِكَ وََجلِكَ وَشَالِككمْ فيِي الأأَموَالِ وَالأَولادِ وَعِدكُم وَماَا يَعِدُهُ الشَّيطانُ إلا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 فَلَمَّا نَدَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَقْذِفَ بِكُم جَاذِبًا الْبَرِّ أَمْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم في فتنة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم على نار تبيعا وَلاقَد كَر النابَرِي آدمَم وَحَمَلناَاهُم فيِيبَلْر وَالْبَحرِ وَغَدَقُهُُم مِنَ الطَّيباتِ وَفَضناهُ وَزَكُ آهُُ مِنَ الطَّيباتَاتِ وَفَضلل المهُُ مالَ كَكثيرٍ مِمن خَلَقُناَا تَفِيلَ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 ولم لا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وَإِن وإن كادوا ليستفذونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَضَ وَنَاذِي جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُل كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا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 وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للناس فِي الْبَشَرِ مِنْهُ آيَاتٍ ۗ وَمَا يَأْتِيَهُمْ مِنْ مُبَشِّرٍ إِلَّا بَشَرٌ مَثَلُهُ وَمَا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوا أو تكون لك جنة من نخير وعنر فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل له كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشر رميهم القيامة على وجودهم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا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 قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل له أنتم تملكون خسائن رحمة ربي إذا لأنسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات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 نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا دعلنا ما على الأرض زينة لها لنبدوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعدون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا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 إنهم فثية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وغبطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويؤيد لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَتَهُبُّ رِيحٌ فَتَصْطَدُمْ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَإِذْ يَقُولُونَ طَائِرُهُمْ ۖ بَل لَّن يُصِيبَهُم مِّنَ الْأَمْرِ إِلَّا قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فَتَْنْظُوا أيّمَا أَزْك طَعَامًا فَلْأتِكُم بِِزقِ مِن وَاليتَلَطَّف وَلاَا يُشْعراًا النَّ بِكم أحدَدَ إنِكُم إن إ يَوحَو عَلَُمْ يَعدُمُوكمْ أَوْ يُعيدكُم فيِي مَِّم وَلَ تُفِح إذًا أبَدَ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 يَأْكُلُونَ سَنَاةَ الثَّرَابِ أُمَّ كَلْبِهِمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ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 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَوْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ نَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وَكُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب يحلون فيها من اساور من ذهب وينبثون فيها من سندس واستبرق متكئين فيها. فيها على الارائك ن السَّواب وَحسُ نَثم تَفق وَغبَ لََّ سَلَد لَْنِ دَ الم لحَد ماادتَن منِ تغْناب وَوحَفَف مهُ ما بِنَخلِم وَجم بَهُ مَا صَ كلك الجََ آكَت كل غ وَلا تَغْلِم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من تمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد ذاته أبدا وَمَا أَهُمْ نُسَاءٌ قَائِمَتًا وَلَئِنْ أُذِيتُ إِلَى رَبِّي لَأَلِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ قَلَبًا قَالَ لَقَوْمِ صَالِحٌ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كانه انتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير فوابا وخير عطبا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسيء الجبال وترى الأرض بارثة وحشرناهم فلم نغابر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جدتونا كما خلقناكم أول مرة بل زعنتم أن لن نجعل لكم أوعبا وارضع الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصابا ووجدوا ما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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضرين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا لها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما من ناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم الا ان تاتيهم سنة إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما ننسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا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 وربك الوفود الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا وتلك القرى أغلتناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدف لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها أل تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا تربطني من أمري عسرا فانطلق حتى اذا لقي اولما فقتله قال قد انت نفسا زكية قال قد انت نفسا زكيه بويد نفس لقد جئت شيئا نقرا